انزلناها وفرضناها وانزلنا في جاءيات ايات بينات لعلكم تذكرون الزانيه والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئه جلد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 فسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين